ونادافععون في قومه قال يا قوم أليت لي ملك مصر قال يا قوم أليت لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أ تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا عليه أسورة من ذهب أو جاء, أو جاء معه الملائكة مقترمين فاتخف قومه فأطاعوه إنهم, إنهم كانوا قوما فاتقين فلما آتفونا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 إن هو إلا عبد أن عنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشأ لجعلنا منكم ملاكَت في الأرض يخلو